وهو العرف وكنا قد بينا في اللقاء الماضي معنا العرف في اللغة والاصطلاح وذكرنا أنه ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة فينقسم باعتبار من يصدر عنه إلى ثلاثة أقسام عرفٍ عامٍ أو شائعٍ وعرفٍ خاصٍ وعرفٍ شرعي وينقسم باعتبار قبوله أو رده إلى قسمين عرفٍ صحيحٍ وعرفٍ فاسد وينقسم باعتبار سببه ومتعلقه إلى قسمين عرف قولي وعرف فعلي وتوقف بنا الحديث عند حجية العرف قال المصنف حجية العرف ليس دليلا من أدلة الأحكام في طريقة عامة العلماء ولكنه عندهم أصل من أصول الاستنباط تجب مراعاته في تطبيق الأحكام وإن سماه بعضهم دليلا فإنما أراد هذا المعنى إذن العرف ليس دليلا مستقلا وإنما يجب أن يراعى عند تطبيق الأحكام خاصة إذا كان الحكم متعلقا بعرف أو عادة في بلد أو بلاد تختلف أعرافها وعاداتها عن بلاد أخرى والعرف الذي يراعى انما هو العرف الصحيح للفاسد ومن شروط العرف الصحيح اولا ان يكون عاما او غالبا ان يكون عاما يشمل جميع الناس وجميع البلدان في كل الأحوال والأزمنة أو غالبا أي يشمل غالب الناس في غالب الأحيان والبلدان الثاني أن يكون مضطرضا أو أكثريا أن يكون مضطرضا او اكثرية بمعنى ان يتتابع الناس على استعمال هذا العرف كلهم او اكثرهم ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية التي قال فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى إنما تعتبر العادة وذكرنا في اللقاء الماضي إن الفقهاء يعبرون عن العرف بالعادة إذا عندما نقول العادة أو العرف فكلاهما بمعنى واحد إنما تعتبر العادة إذا اضطردت او غلبت ولها لفظ اخر وهو العبرة للغالب الشائع لا للقليل النادر العبرة للغالب الشائع لا للقليل النادر مثال النبي صلى الله قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه هل يصوم الولي عن وليه كل صيام مات عنه أم أن هذا الصيام مخصوص بنوع معين السؤال واضح من مات وعليه صيام صام عنه ولي طيب لو مات على صيام فرد او مات على صيام نذر او مات على صيام كفارة كفارة قتل خطأ او اجماع في نهار رمضان او حنث في اليمين او نحو ذلك يصوم عنه كل هذا؟ نصوم عنه كل هذا ام انه مقصوص بنوع معين من الصيام